بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحفب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين عدا أن نسوي ذنان، بلا قادرين على أن نسوي ذنان، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيام يوم القيامة، فإذا برق البصر. وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعَةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذِ أَيْنَ الْمَثَلُ كَلَّا لَا وَلَّا إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ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 بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى عذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل بِإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرآنًا ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناغرة إلى ربها ناغرة ووجوه يومئذ باترة تظن أن يفعل بها ساقرة كلا إذا بلغت السراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 أَيَحْتَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيٌّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِسٍ أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى؟